بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبجام توتابلي وانكيا هلكان تناني نوتيرحاسو اينو اشرا الاواخر الراي اشرا الاواخر ياتون قرنن دي رمضان تا بوداجيتورا جي اقراني دي رمضان باك سديتتي كونن قرنن درا قرنا ولاكاتي في قرنن بوداجي ني رسول ربي تفى صحابة برث الله بكة قدة قبض أشرة الأواخرة تنكيت رسول ربي مع الهجة صحابانه مع الهجة جنة وجلاله قمنا جتور صحابة الرسولة يروا رسول ربي رالعلا وانقاري نت أسدبرسن واري سلف صالحني أقسمت ترتيبا انقاركي انان أسقاني درجان ديمة ديمة بياران الليجة هيجرة نلتي في يدمني ورن دوبان دوف دبر سونو بر باتي تيجو رسول ربي صلى الله عليه وسلم اخر الاواخر تنكيت سا قديلان عبادات تجباتن عائشة خاتم امم توتا مال ننجت ياك الله عليه وسلم يوجي رمضان ارا بولين بما قرنن سنيدوفتو احيا الليل هل كن نجرات تيجت احيا والرئيسان اللي كاسني اكسان ربنا كعبادات لغاتن وفي اللي رسول رب بي هالكنس جراكي سنيه جت هالك ليله اشل اواخرتنا جراكي سو مالين ذكر قرانا ربي كراون ذكر ربي غودان صلاه سلات صلاتو غدان كان انجراكي سنجهو مال جت عيشا ربي سر حاجه لتو اكري روايه امام النسائي رسول رب جاء قجيلان غوتني اكاسما هالك قجيلان تابتهني شوفان قسم قرآة القرآن التي تقجيلاً قرآًا خيري هنددتك قجيلاً أريفةً رمضاناً شعلاً أقار ريجد كيسته أشر الأواخر إن شعلاً أقار ريجد معنى قناة وأن دراني شعلاً اتجابة جدت رسول ربي صلى الله عليه وسلم أشر الأواخر تنقيسة وننورة برباك سماعيني وفيكينا أفقيري دلقاني ليسوا أدوهن تهين واركينا اللي خيري اتكاثون رسول ربي صلى الله عليه وسلم أشر الأواخر تنقي ورئسانين ليه نكاثن اي كوا اهلاو ورئسانين ليه ندماي سنجر ورئسانين وي تجنوا حاجه جولين با وجت خيريد لاك صلى الله عليه وسلم دين الاسلامي كان تويو دين ابان قفت نباسي ودونتهن دين نورا يوالين با سي تجعوا ركنال لي ما ولكن اللي نملي مجالن هنداج خير ولين دلاغتني ولين جنتا جالن يفي دين الاسلام كينكوني كنافبل يني اسلاما ربي لدان يرغنوا باداسي بلي قرنان اخراتنا نغه اي رافه يدمون برباك امته دراني ارا ور اشر الاواخر تنكيس قجيلان بو ارا بو فتتوي جرجتو كيسات قرانه قرؤدان رمضان كيسني قراني كيستو اشر الاواخرين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 ربيتو یی سالا کتی نولی هاگدن دینن قران کنا قران نو هاگدن دینن هاشا گالو هاگدن دینن ربیکین ها ذکرو هاگدن دینن ربیکین نوجین هاجیران نو جچو جی اوت ہندا هاجیران نو کیستھو رمضان کیس کیستھو قرن ان دوما تانا ہا تجبان نو جچو امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی قران غديجيت كيتستو امام الشافعي قران قراو كيتسا بين المغرب ولا شايت قران غديجيت سجرن اكاتني غديجيت تربي سالافي سي تربي ساتو يوباجاجتو كانافوبل يان اسلاما حتى امام الشافعي لي في امام هنيف ابو حنيفه ابو حنيفه لين اكاثو حجتني علماءني الراحه وانجتو اشرو لاغري ذكر ربي يقولو ذكر ربي باجينا كان نرى في يد من أشراء الواخري كان بقاء الرهابو فنو ججدو ما لفجنان ربي كان وقت صدركاء قبضو في بكي صدركاء قبضو لينو أميتي ننجرة حتى ساعة صدركاء قبضو لينو أميتي بوتان صدركاء قبضو يوم مسجد ربي في بوتا كعبا يقاني بكي حراماتاتو يرون صدركاء قبضو أموتنو يكا ربي كينا Death, her, kindu, Buli Yokani halkanirra Sa'atin Hiddun Dabre Garrit Marjavi Yirosani Jethu Buli Akana Kanarra Buahufanu, Rabbin Ulani Bua Nuhabuzu, nas Alullah al Karim Ayur Tukana ila Atihi, in Nahuali Y Dari Walkadrway, Ujizak Mullah Khairan, Watsaram Alikumarahmatullahi Warakat.